الحمد لله العلي العظيم الحكيم الكريم السميع العليم القوي البصير اللطيف الخبير بالنعم السوابغ والفضي واسع والحجج البوالغ على ربنا فكان فوق سماواته عالياً ثم على عرشه السوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهوى وله الحمد هو القائل قل لو أنتم تملكون خزا من رحمة ربي إذا لمسأتم خسية الإنفاق وكان الإنسان قطورا سبحان من رحمته وسعت كل شيء وأحاط بعلمه كل شيء سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان من له الكمال والجلال سبحان من له الكبرياء والملكوت سبحان من تقدست أسماؤه سبحان من جلت صفاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إله نواصينا بيدك ناضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاترت به في عين الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلا همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء صدورنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا واجعله اللهم شفيعا لنا يوم القيامه يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم عنه على أمور دينه ودنياه اللهم قوه بالإسلام وقو الإسلام به وانفع به أمته ودينه يا رب العالمين اللهم اغفر جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البعزاء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون كالمقرون المعترفون بذنوبهم نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتمال المذنب الدليل وندعوك دعاء الخائف الضريق دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أن دعاء من لم يعبد سواك ربا ولم يرجو غيرك إلها دعاء من كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه وأهلكته كبائره وأبطلته همومه وقسى طلبه وتحجرت مجامعه وجاءك اليوم يسعى إلى بيت من بيوتك يتعرض لنفحة من نفحاتك ورحمة من رحماتك يرجو عفوك ويؤمن مغفرتك ويسعى لرطاك وقد سمع من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يذني المؤمن بكنفه في الآخرة ويسبل عليه ستارة ويقول وتذكر ذنبك كذا أتذكر ذنب فيقول اي ربي حتى اذا ظن انه هلك قال الله قد سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم اللهم انا نسالك جميعا ان نكون ذلك الرجل الهنا من سترته فقد رحمته ومن رحمته فقد فاز اللهم إنا نرجو أن يقال لنا اذهبوا قد غفرت لكم وإنا نرجو أن يقال لنا ادخلونا بسلام امنين يا رب العالمين ونعوذ اللهم بوجهك الكريم ان يقال لنخسروا فيها ولا تكلمون اللهم استرنا يوم القيامه ولا تفضحنا في الاخره يا اللهم إنا لا نقوى على فضيحة الدنيا فكيف بنا يوم العرض يوم القيامة إلهنا التوبة التوبة العنابة العنابة المعذره المعذره المغفره المغفره الرحمة الرحمة اللهم إنا عبادك المساكين الضعفاء المحتاجين وأنت ربنا ومالكنا وخالقنا اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء